شبكة مزامير آل داود تقدم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك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 إنه لا يعز من عاديت ولا يذل موانيت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت نستغفرك اللهم من جميع ذنوبنا وخطايانا ونتوب إليك اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا واستجب لنا دعاءنا يا رب العالمين اللهم إنا وقفنا ببابك فلا تردنا عن جنابك فإنه لا حول ولا قوة إلا جعلنا من عتقاء رحمتك في هذا الشهر الكريم اللهم بلغنا ليلة القدر برضوانك اللهم اجعل شهر رمضان شاهدا علينا بالحسنات ولا تجعله شاهدا علينا بالمعاصي والسيئات اللهم جعلنا لك فيه من القوامين من الصوامين من الراكعين الساجدين من التائبين العابدين الحامدين السائحين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم أصلح إمتنا وولاة أمورنا وخذ بناصيتهم إلى البر والتقوى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك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 اللهم اجعل أفئدة من الناس تهوي إلى هذا المسجد وارزقهم من الطيبات لعلهم يشكرون ربنا لا تذق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَصَلِّ اللَّهُمَّ وَسَلِّمْ على عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ اللَّهُ أكبر